بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينثر بأسا شديدا من لدم وَيُبَ الشّرَ المُؤِّنين المَّذينَ يَعملونَ الصَّالِ خَات أََّ لَهُم أَجرًَا حَسَنَاب مَا كِثينَ فِيهِ أَبَدَا وَيُذِرَ الذينَ قَا التَّخَذَ اللهَّهُ وَلَدَال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 نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفال ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم لنبل عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا أَمْ أم حسبت أن أصحاب الكهف كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَاطْرُ عَلَيْنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَشَّمْتَ إِذَا طَلَعَتِ التَّزَا وَرَعًا كَهْفِ إِمْذَاةَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَنُقَّبهُ ذات الَمين وَذ تَ الشّمَالِ وَكَلبُهُ بَاصِطَ وَكَنْبُهُ بَصِقُذِرَعَيهِ بِوصيدَ لََِّّ لعتعَلَيهِم لََّيتَ مِنْهُم ف رَار وَلَ لِتَ مِنْهُم رعبا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 بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إن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 أََّ السَّاعتَ ل رَبَ فِيهَا إذَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُم وَقالَاوا بِنُوا عَلَيهِمْ بُنْيَانَ رَبّهُمْ علَمُ بِهِمْ قَالَ الذينَ غَلَبُ عَلَى أَمِرِهِمْ للَنَاتَّخِذًا عَلَيهِمْ مَسْجدِدَا يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرق في حكمه أحدا واتن ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل سَرَامٌ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَنُرْضِعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أَلَا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي جَنَّاتٍ يَتَجَرَّعُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثوار وحسنت مرتفقا بّ رِ بِلَهُ مثَلَ وَجُلَْن جَعلناَا لِحَدِهمَا جَتَْن مِن عْنابِ وَحَفَفْناَاهُ مَا بنَخُل وَحَفَفْنَاهَُا بنَخْلِ وَجَعَنا بَْنَهُ مَا زَروعى كِْلتَجََّتَنِ آتَنت أُكُهَا وَلَم تَظلِم منه شيئا وَفَجرر نَا خِلَ لَهُ مَا نَهَ رَوْ وَكَانَ لَهُ ثَمَغُ فَقَا لِصَاحِمِهِ وَهُو يُحاوِرُهُ أَنَ أَكثَرُ مِنْ كَمَالَ وَأَعَزّنَفَرَا وَودَخَلَ جََّتَهُ وَهُو ظَالِمُ لِنَفْسِ قَالَ مَا أَظُُّ أَنْ تَبِدَهذهِ أَبَدَا وَمَاأَظُّْ السَّاعةَ قائمَ وَل إرودتُ إى رَبّلَ أَجدًاَّ خَيرًا مِنْهَا مُ قَلَبَا قَالَ لَ صَاحِبهُ وَهُو يُحاوُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذ خَلَقَكَ مِنْ تُ رَاب مِنْ تُرَاب سَُّ مِن نُطُفَةٍ سَُّ سَووكَ رَجُلَ.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 وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أمل وَيَوْومَن سَير الجِبالَالَ وَتَرَ الْ الأرضَبَالِزَنْتَ وَحَشَرناَاهُ فَلَم نُغَادِر مِنْهُم أحدَدَ وَعُرِضُوا على رَبِّكَ صَف ل قَدجِتونَ كَمَا خَلَقُناَكُمْ أَوَلَ مَمرُورَ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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من, من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٍ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَذَلًا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ قُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَن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 وَمَا مَنَعَنَا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَاسْتَغْفَرُوا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ رَحِيمٌ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ, أو يأتيهم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنفروا هزوا وَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّا ذُكِ رَ بِ آياتاتِ رَبِّهِ فَأَْرَض عَْهَا وَنَسَمَا قَمَةِ يَدَال إِا جَعلنَا عَ قُلُوبِهِمْ أَكَِّةً أَ يَفْطَهُ وَفِي أَذَانِيم وَقْرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا, وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا راحا انت ابلغا مجمع البحرين او ان طياح كوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسياحتهما نسياحتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه قال لفتاه اتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصَّخْرَةِ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما انساني الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على غدار هما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا اتيناه رحمه من عندنا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 وَمَّ نُول مُفَكان بَوهُمُؤ مِْن فَفَشين أَنْ يُرقَ مَا طُغِيانَ وَكُفْرى فَدَنأَ وَبَدلَ مَا رَبّ مَا خَيرًا مِ نُزَكدَ وَأَقْرَبَ رُحْمَا وََّا جِذهُ فَكانَ لِغُلَ مَينَة مَين ف المدينةِ وَوكانَ تحتوا كَنْزُ الَّمَا. وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وما فعلته عن فَعَلْتُمْ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَأَنَا لَا أُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا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 119. الذين كانت أعينهم في غطاء معن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 110. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا